أريد ترك شيئا منها وانا عمدا هناك خلاف عمي العمد وإذا ترك شيئا منها سهوان شرع له سجود السهو وإن كان يترك لا يخل بالصلاه ورد أن صلى الله عليه وسلم قال أبي كل لكل سؤال ساجدتان. وفي هذا الحديث إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يعني نسي أشأن من سؤال الصلاة. ذكر أن السنن تنقسم إلى أقوال وأفعال. الأكوال العنفظ التي اقتلت بها ذكر أنها أحد عشر وقد عدها بعضهم السابعة عشر ذكر ذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في آداء المشيء إلى الصلاة عداء السابعة عشر لأن المعلّف أدخل بعضها في بعضها هنا ذكر أولها الاستفتاح أنه سلّ وسمّي استفتاحاً لأنه تفتته بالصلاة بعد التحريم يأتي بهذا الاستفتاح اخترى امام احمد و هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك واستدلع بأن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ليعلم الناس هكذا ابي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم اروه عنه الأسود يزيد المشهور انه سمع عمر لما صلى خلفه استفتح بذلك كذلك ايضا اروته علي شاب ابو سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة عبادة تحريم قال سبحانك اللهم إلى آخر ذلك وقد رؤية استفتحات أفضي الصحيحين أحاديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تهنيها منعه. إذا قال الله أبو عبيدة أمي أمي أنت أ رسول الله أرأت سكوتك قبل القراءة ما تقول؟ أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعت بين المشرق والمغرب اللهم نكني من خطاياك ما عناك السب العبيض من الدنس اللهم اصلني من خطاياي بالماء والسجل والبرد فهذا دعاء وأما حديث عمر وعائشة فإنه سناء سناء على الله وتقديم الثناء أولى من الدعاء الله تعالى يحب أن يؤثنا عليه ولذلك اختاره الإمام احمد لأنه سناء على الله التثبيح والتحميد والتهليل وتعالى تعالى جدك فكان سناء والثناء يقوم مكام الدعاء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء وعشية عرفه أفضل الدعاء أن يقول لا إله إلا الله مهد ولا شريك الأنم والحمد الله على كل شيء قدير فسئل إلى الراوي هذا ثناء وليس بدعاء فكان قال أما سمتقل الشائر يمدح أحد الأجوان إذا أثنى عليك اليوم الأرض يوما أكذاه من تعرضه الثناء لا تقولي أذكر حاجتي أم قد كفاني فحباء كأن شيء متكرتباء إذا أثنى عليك العبد يوما اتباع من تعرضه الثناء يعني ان الثناء يكون مكرم الدعاء ثم هناك ايضا استفتاح ثالث لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي به في التهجد اذا اراد ان يبدا التهجده أن يقول اللهم ربا جبرى إلى أمك إلى الإسرافين أفاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا بإيه يختلفون أجدني لمثل في إذن الحق بإذنك إنك تأدي من تشاؤح إلى صراط مستقيم هذا عظى استفتاح وهناك استفتاح من رابع ما رؤيا في سنن أبي داود الترمذي وغيرها ما رؤيا الآن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول في الصلاة فعلمه في ابتداء الصلاة أن يقول وانجهت وانجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومن مهياي ومن ماتي لله رب العالمين ثم يأتي بثناء طويل قد يستطيع الذي يأتي به فلأج ذلك لما كان عثتهم هلو قليل اختار الامام احمد عارض الاستفتاح ولشيخ الافلام من تعمية رحمه الله رسالة عنوانها انواع الاستفتاحات ذكر انواعا من الاستفتاحات وجعل منها هذه الانواع الاربعه والنسائي في سننه ذكرها كادعيه يقول الدعاء بعد التكبيره ثم يكون نوع اخر من الدعاء بعد تحريمه نوع ثالث النوع الرابع وياتي بهذه الاستفتاحات باساندها ويقول العلماء يشرع ان ياتي بهذه الاستفتاحات احيانا حتى لا يكون شيئا من السنه مهجورا اذا حتى يتبع استفتاح وجهه مره ولو شام الله والشرعين وكذلك اللهم بعد بيني وبين خطاياي احيانا وهكذا لتحيي السنه يقول الثاني من السنن القوليه التعود الابتعاده دليلها قول الله تعالى واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراءه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء القران اما الفار وفي سورة الأعراف وإما أجرى أنك من الشيطان نزوا فاستعذ بالله إنه سميع عليم وفي سورة غسلت وإما أجرى أنك من الشيطان نزوا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي سورة قدو له المؤمنون فقل ربي بك من ذات الشياطين فأعوذ بك ربي أن يحفرون وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه هكذا أفهم دب أن يأتيه بما سيستر إذا قدر أن يأتيه بهذا بهذا الاستفتاح يتم بهذه الاستعادة كاملة فإنه يأتي بذلك امتزالا لهذه الآية فإستعذ بالله الثالث البسملة روى تعيشان النبي صلى الله عليه وسلم قراه الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وعده ايه الصحابه رضي الله عنهم علمت ابي المصاحف فيما الجمع من القران فهي مثبته قبل الفاتحه ومثبته ايضا قبل السور ما عدا سورة واحدة من سورة التوبة وإلا في كل سورة موجوعة بهذه البسملة وقد اختلف هل هي آية من الفاتحة أو آية من القرآن وليست خاصة بالفاتحة فترجح عند الشافعية أنها آية من الفاتحة ولاجل ذلك يجهرون بها يقراون بها جهرا في الفاتحه وكذلك في السور كل سوره من السوره الاخر ياتون بالبسمله جهرا ولكن الجمهور اعلى انه لا يجهر بها وفي ذلك حدة أحاديث منها حديث انس يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وأمر وعثمان وألي فلم أسمع هذا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية عند مسلم إلا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة وما في آخرها وعائشة في الحديث الذي رأى أبو الجوزة عند مسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وقد تكلف الشافعي رحمه الله في ذكر أدلة تأيد مذهبه فمنهم الدار قطني إماما كبير عالم في سننة أجعل نحو ست صفحات كلها آثار وأحاديث أبيها جحر بالبسملة وذكر أنه صنّف رسالة رسالة مستقلة ويجاهر بالبسمة له. ولما دخل مصر سالوه هل فيها حديث صحيح فأترف وقال أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق وأما أن اصحابه فبلق اعترف انها ليس بهذه المروءه صحيح وانما بها اثار وان الاحاديث المروءه ضعيفه وتبعه ايضا عن صاحب السنن الكبرى فحشد بالسنن احاديث كثيره واثار كثيره يؤيد بها مذاب الشافعي ويتعرض دائما الفقهاء الشافعية لهذه المسألة حتى بالاستطرات أيها بكل حال فإذا اثبت الأحادي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها عرف بذلك أنه لا يسأل أن بها وَمَنْ أَعْلَ رَوَيَةَ الْجَهَرَ أَفَكَدْ أَخْطَأَ أَنَثٌ رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ومات أهو بالعشر إلى سنة فكيف لا يفهم قد يعتذر أنه أنه كان صغيرا أكثر ذلك أيضا أصلى خلف عهبي بكر ثم خلف عمر ثم خلف عثمان يعني مات عثمان وعمره عمره خمس وأربعون سنة عمره خمس وأربعون سنة فكيف لا يذهب وكيف لا يحفظ مات علي عمره خمس وأربعون سنة فكيف لا يحفظ كذلك أيضا السابع رحمه الله يتأول الرواية أن المرأة بالقولية يفتتع الصلاة بالحمد لله يعني بالفاتحة ويجعل بالحمد لله اسمها للفاتحة وهذا فيه شيء من التكلف ثم اختلفوا هل هي آية من سورة الباتئة أم ليست آية والراجع أنها ليست آية وتعرض لذلك بمجرد بالتفسير ورجها أنها ليست آية وإنما كتبت كما كتبت قبل البقرة وقبل آل إن رأنا ذلك فلا تعد من اياتها هذه ثلاثة الرابع التأمين يقول آمين هذه عظى سنة يقولها الإمام والمنفرد والمعموم بعد الفاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قالوا للظلين فقولوا آمين يجيبكم الله وفي حديث آخر من وعفك تأمينه تأمين الملائكة فغفر الله معتك الدم من ذنبه أي أن الملائكة يؤمنون وأن المصلين يؤمنون ومعناها اللهم استجب من دعوة طيبة إذا كان يجينا صراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين كان هذا دعاء، فيقول بعد ذلك آمين أي استجب يا رب الخامسة قراءة السورة بعد الفاتحة في الجارية وفي الأوليين من السرية معلوم من الجارية انه يقرأ السورة في الجارية المغرب والعشاء والفجر يكرأ بعد الفاتحة غالبا سورة وقد يقرأ آيات من أول سورة أو من آخر سورة أو وسط سورة بمعنى أنه يقرأ بعد الفاتحة غيرها ومعنى هذا أنه لو اقتغسر على الفاتحة حتى في الجهرية صحة ثلاثة يستنوا كراءة سورة من الباتحة بالأوليين والأولى أن تكون سورة الكرآن فيه سورة امتصار وفيه سورة متوسطة وفيه سورة طويلة أثبت أن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب من تصار المفصل، أي من سورة الرحم إلى آخر هذا تصار، وفي العشاء من أواسط المفصل، أواسطه من سورة أن. إلى سورة الليل إذا يخشع. وفي الفجر من طوال المفصل يبدأ من سورة قاف فطواله من قاف إلى المرسلات هكذا هفض عنه أنه كان يقرأ سورتين في كل ركعة سورة كاملة واحيانا يقرأ سورتين في ركعة من المفصلة بالأخص في صلاة الفجر كذلك عظى اهيانا يقسم السورة بين الركعتين وبالأخص اذا كانت طويلة فهذه خانسا من السنة والجهر بالقراءة للامام الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك ويكره للمأموم لأنه لا يقصد اسماع غيره وهو مأمور بالانصات، ويخير المنفرد قيل لأحمد رحمه الله رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت وقال الشافعي رحمه الله يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات قاله في المغني وقول غير المأموم بعد التحميد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد لما روى أبو سعيد وابن أبي وأوفى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما من شيء بعد متفق عليه ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد نص عليه لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يأمرهم بغيره وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار, وهو اختيار ابي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكأسين هذه هي من سنن الأقوال السادسة الجهر الجهر من السنن في صلاة الفجر يجهر بالقراءة بالفاتحة وبالصورة بعدها وفي الأولى يعني من المغرب وفي الأوليين من العشاء وفي صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف يجهر بالقراءة بعد الفاتحة فالجهر يعتبر سنة وكذلك أيضا الإخفاءات في صلاة الظهر الاسرار وفي العصر، الأسر وبالأخرة من المغرب وبالأخرة تأيني من الإشاء الإخفات من السنة يعني الإسراء ومناسبة الجهر أن الليل تنقطع عادة به الشواغل فشرع للإمام أن يجهر حتى يسمع المامومين لانهم قد تفرغوا عاده ان هذا يكون هذا في حرفه وهذا في وهذا في وهذا في صنعته واذا جاء الليل تفرغوا انهار الظهر والعصر يقرا كل منهم لنفسه حتى يحضر قلبه عند القراءه وحتى إذا قرأ تأمل وتبكر وأما في الليل فإنه ينصت يسمعون قراءة الإمام ويستفيدون من قراءته يستفيدون كيفية لفظ القرآن ويتأملون ويتبكرون في معانيها حيث أنهم قد تفرغوا هذا هو السبب في شرعيه الاصرار وشرعيه الجهر خوض ذلك في صلاه العيد وفي صلاه الجمعه اي انه يجتمع بها خالق يجتمع اهل البلد في صلاه الجمعه في مسجد واحد فالجمع ان على للامام ان يجهر حتى يستفيدوا ربما انهم لا ياتون الا مره واحده في الاسبوع فناسب انه يسمعهم القراءه وكذلك ايضا في العيد انما هو مرت ومرتان في السنه فناسب انه يجهر لهم حتى يستفيدوا من قراءته يتعلمون كيفيه القراءه ويقومون قراءتهم ابيس له الظهر والعثر فانهم يسرون لما ذكرنا من انشغالهم بعباداته او بمعاملات او بامال دنيوية فكذا اي جهر يعتبر من السنة فلو اسره العجر صحة الصلاة ولكن ترك سنة وكذلك لو جهره الظهر اتترك سنة التي هي الإصرار ولكن لا تغطر الصلاة ولكن لا تغطر الصلاة ولكن لا تغطر الصلاة المعموم أخذها الإمام مأمر بالإنصاد لقول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قال الإمام أحمد أجمع على أنها الصلاه أي أنه معمور إذا كرأ الإمام أن ينصت لفراءته وفسر ذلك أيضا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا كرأ فأنصتوا يعني استمعوا لفراعته ودر ذلك على انهم ينصتون ولكن لو جهر المأموم الجهر المأموم فلا نكون بطلة ثلاثة ولكن اترك السنة التي هي الانصال نعمورا بالانصات بخلاف الإمام نعمورا بالإسماء أن يسمع من خلفه والمعمود ليس نعمورا بالإسماء المفرد الذي يصل لوحدة له القيا سواء عينية أو شرعيه إذا كان يصل إلى فإن شاء جاهر وإن شاء أسر سواء في ليل أو نهار لأن العادة أنه يقرأ لنفسه ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه تهجد كان يسر في القراءة فسأل لماذا فقال واسمع نفسي واناجي ربي فقيل له على خير وعمر رضي الله عنه كان يجير بقراتي بالتهجد فسئل لماذا فقال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان فقيل له على خير ولما نزلت الآية في اخر سوره الاسره قوله تعالى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقيل لابي بكر اجهر قليلا وقيل لامر اسر قليلا فالانسان الذي يصلي وحده انه الخيار فاذا كان حوله نيام يتضرر الى جهر فإنه يسر واذا كان حوله اناس الجلوس يفيدهم الى جهر يستمر منه فانه يجهر واذا لم يكن له حوله احد فإنه بالخير اذا كان المسبوق الذي قد واتت ركعه او ركعتان من الجهرية اذا سبكت الإمام بركعة في المغرب أو العشاء أو بركعتين وكنت تقوي أكيد الإمام رجل واتت ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أن يجهر أن يخاف، فقال ان شاء جهر وإن شاء خافظ لكن المخافلة أولى لا. لأنهم قد يكونون مجموعة قد يكون الذين باتتهم الجماعة مثل عشرة باتتهم ركعة فإذا جاء هذا وهذا وهذا احتسوا تشويشا فلعجل ذلك يامرون بأن يسروا الشافعي رحمه الله يقول يرسل منك جهر لأنه غير محمولا بالإنصاف فهذا كذلك اختار الشافعي أنك إذا باتت كركه من المغرب فقمت تقضيها بأنك تجهر أتير بالباتئة أتجهر بالسورة ولكل منك الامل الأمل عن الإسرار ثم يقول وقول غير المأموم عباد التحليل ملء السماوات وملء العرض وملء ما شئت من شيء بعد فجعل هذا لغير المعمود. المعمود يقول أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد واما الإمام المفرد فإنه يقول ملء السماوات وملء العرض إلى آخر ذلك وجعل هذا من الأبئة التي يتحملها الإمام يحملها الإمام عن المعمومين أو الفصار التي يحملها وقد اذكروا أنها ثمانية يقول النظم ثمانية بها أمر المصلي عن المعموم يحملها الإمام السجود ان هذا المسجد يقول لك ان هذا الإمام يقول لك مع جلوس إله يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا المسجد يقول لك ان هذا السجد التلاوه إذا سجد الإمام السرية فإن المعمومين لا يستدون لأنهم ما سمعوا كلامه سجد الشكر إذا جاء شيئا يسره وعبر الصلاة سجد المعموم والمعمومون لا يتابعونه الكنوة الوتيل هي أقنط الإمام والمعمومون لا يدعو يستمعون لكنوة الوتيل التشهد والجلوس له التشهد الاول في المغرب او في العشاء والظهر الظهر الذي ليس بعده سلام هذه اربعه الستره الخامس الفاتحه اهملوا الامام السادس الكون من السماوات ومن الارض السابع التسليم سمع الله لمن حمده هذه ثمانيه وذكرها ايضا الانتر في حاشيته على الرب ذكر نظما يقول فيه ويحمل الامم المعمومه ثمانيه تعد في المنظومه فاتحه كذا في جلد السهوي وستره مع القنوت المروي وسمع الله مع السجودي في اتلاوة الإمام سرًا فاكتفي وهكذا تلاوة المعمومي فالإمام فرحمن من ظني تشاخد أول, أول عن من قد سمع أسبق براكعة من أربعين فأكون محيد مثلا هكذا في هذا خلاف فأن المأموم لا يقول من السماوات يقولون يكون ويقتصر على ربنا ولك الحمد رواه أبو سعيد وابن أبي أوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد هكذا روجي وقد رؤية عظى زيادة ماذا قلون العمى شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما شعبد عبد لا مانع لما اعطيت ولا مطي لما منعت ولا ينفع للجد من كل جد يعني يأتي بهذا كله وقد ذكر أن انس رضي الله عنه انه كان يطيل إذا رفع من الركوع أتابتا حتى يكون القائل قد نسي وإذا جلس بين السجدتين أجلس حتى يكون القائل قد نسي فسئل فقال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يطيل هذا الركن أو هذين الركنين وثبت عظمه سمع رجلا بعد الرفع من الركوع فاكرن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فساله فقال انا وما اردت الا فقال ارايت بضعه عشره املك يكتبونها دل على انها من جمله الدعائي أو السماء بعد الركوع هكذا يقولون لا يستحب للمعموم الزيادة على ربنا ولك الحمد هكذا نص عليه اخذ عليك من الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد الم يأمرهم بغيره الرواية الثانية انهم يقولون أن المعمومين أعيضا يقولون يقول وعانوا ما يدلوا على استحبابه واختيار ابي الخطاب الكل اذاني صاحب الهدايه اي انه ذكر مشروع للامام فشرع للمعموم اك التكبير اك الاف الكافي وهذا هو الصحيح وذلك لان الامام اذا رفع وقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض قامل أما شئت من شيئا بعد أهل السماء والمجد أهلكم ومكوى للعبد وكلنا لك عبد الأمانع لما اعطيت ولا مطي لما منعت ولا ينفعوذ الجد منك الجد المعمومون لا يسمعونه هل يقفون سجوع صامتين أليس في الصباة صمت ألا بد أنهم يأتون الذكر ولما كان الزكرة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أتابه فلا جليل على أنه يختص بالإمام وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي في حديث السعيد بن جبير عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز قال فحذرنا في ركوعه عشرة تسبيحات وفي سجوده عشرة تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليهم والبركة عليه وعليهم لحديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله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 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي هكذا تقدم السبع وهذه الثامنة الزياده على سبحان ربي العظيم على المرة والتاسعة الزيادة على سبع آلة المرضى في سبحان ربي الآلة والآشرة الزيادة على رب رغفر لي أبعنا السيدتين هذه عشر مع أن المؤلف عدها واخدة سبحان ربي العظيم اتقدم انها من الواجبات وكذا سبحان ربي الأعلى من الواجبات وكذا رب يغفرني من الواجبات ولكن الزيادة على الواحدة من السنة يعني يحصل أداء الواجب بمرضة ذكروا أن أدنى أن أدنى الكمال ثلاث وأعلىه بحق الإمام عشر واشتدلوا بهذا الحديث عن سعيد بن جبير عن انس قال ما صليت وراء أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحذرنا في ركوعه أشرة تسبيحات وفي سجوده أشرة تسبيحات عمر بن عبد العزيز أهد خلفاء ابن عمية كان أميرا على المدينة في خلافة عبد الملك وكذا أوي خلافة الوليد فكان يصلي بهم وكان يحب الخشوع في الصلاه فكان يسبه سبحان ربي الاعلى عشر في كل سجدة سبحان ربي العظيم عشر في كل ركع في كل ركوع فأكره أنس وأنس صحابي فشاهد بان صلاته تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان هذا من السنه ومع ذلك اذا زاد على ذلك فقد اصاب اتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرا القران الراكع المساجد فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجد فاجتهدوا في الدعاء فكمن ان يستجاب لكم اي حلي ان تقبل دعوتكم السجود وذلك لان الساجد متواضع حيث وضع جبهته وجهه على الارض فكان ذلك رايه التواضع وغايه التذلل فلاجل ذلك يندب ان يدعو الله وقد ذكر انه يدعو بالمغفره ويدعو بالجنه وبما تيسر من الادعيه واما كون رب اغفر لي فانه يكرمه ثلاثا رب اغفر لي رب اغفر لي رب لي وانا جب عرض عن يزيد اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حتى يكون الكاهن قد نسي يدل على انه يزيد أنا أقول رب لي ثلاث مرات يحفظ أنه يقول رب الغفل لي وأرحمني وأهدني وأرجقني وعافني وعفو عني واجبرني واكتبني عبدا صالحا وافته لي أبواب رحمتك أو يقول رب الغفل لي ذنبي حزي وجدني وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي أو يقول رب الغفل لي ذنبي كله اجد او اجله اولا او اخرا ان يدعو بما تيسر من الدعاء ان يكون بذلك مما يرجى اجابته يقول من السنن الصلاه التشاهد الاخير على اهل البيت على أهل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أن اللهم صل على محمد هذا إن واجب أو ركن لأود أن يتي بها وأكثر ركاة لأنها ركن من تركها بطل الصلاة اختلوا بالصلاة على أهله اذكر هؤلاء من السنة أن يكون وآل محمد كذلك عظى البركة عليه وعلى آله وبارك على محمد هذه ايضا من السنة فيأتي بها لآل الفديد. حديث عن كعب بن عجرة يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بشير بن سعد يا رسول الله أتعد كيف أن نسلم عليك فكيف نصلي عليك الله أمرنا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك نقول السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته كمية الصلاة فاجابهم وأخذ هذه الصلاه الابراهيميه من سورة يهود. في قوله رحمة الله بركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد دليل على شرعية الصلاة عليه وعلى اله والدعاء آله والدعاء له ولآله بالبركة هكذا أخذ من الآية الثانية في سورة هود واختلفوا من المراد بآله فذهب بعضهم إلى أن آله أتباعه على دينه كل من كان من أمته فإنه داخل في كونه من آله وانشد الشوكان باول النيل قال بعضهم آل النبي هم واتباع ملته من كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن اهله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي ابي لهبي فرجح ان اهله أجمع امته وقالوا ان الله أذكر آل فرعون لكوني أدخل آل فرعون اشد العذاب فهل آل فرعون خاص بكرابته او اتباعه الذين هم على طريقته هكذا ولكن اكثر العلماء على ان اله الذين هم اهل بيته وذلك لأنه جاء في رواية اللهم صل على محمد وعزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وبارك